الرحيم 119. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذ قالوا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا ليجزي الذين آمنوا كَهُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُذِلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جديد أفترى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 وَأَنْجِ فَانِئَكَ الْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وقليل فَلَنَا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يمين وشمال بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين, جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قرى ظاهرة. قرى ظاهرة وقدرنا فيها السئيل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا ظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم احاديث وامزقنا من كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار يشكور ولقد صدق دعى ابريس فانه فتبعوه الا مِنَ من المؤمنين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 يا ارض قولي لا وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا تَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَسْتَكْبِرُونَ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا أَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ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 وَيَقْدِر وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تقربكم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ, بالتي تقربكم وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرٌ رَابٍ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه ثم يقول للملائكة يقول للذين ظلموا ذوقوا عذابهم وقالوا مِنَ الَّذِينَ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ مَا أَنْتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يخذف بالحق على بما يوحى الي ربي انه سميع قريب ولو ترى ان فزعوا فلا فوت واخذوا مما كان قليل اذ كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب مكانا بعيدا وحيل بينهم وبين ما اشتهون كما, كما فعل باشياعهم من قبل